وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأْمَنَهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون كيف يقول للمشركين أهد عند الله وعند رسوله إِلَّا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن عليكم لا تأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا تدون فيتبعوا أقام الصلاة واتموا الصلاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثوا أيما من بعد عهدهم وطعنوا, وطعنوا في دين قاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم صول وان بداوكم وهم الله فالله حق ان تِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَذْهِبْ غَيْظَكُم وَيَتُوبُ اللَّهُ عليهم Yeah.